ايها الاحبة ايها الاطاضل يقول ربنا جل جلاله في الحديث القدسي الجليل انفق انفق عليك فالمسلم العاقل والمسلمة العاقلة هو الذي يعلم ان المال ظل زائل وعارية مسترجعة ويعلم علم اليقين ان الدنيا مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة وكم من أناس أيها الأفاضل من الله عليهم بالمال فبخلوا واستغنوا فماذا كانت النتيجة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرة انما الصنف الأول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرة سيسر الله أموره سيخلف الله عليه أضعاف مضاعفة صحة وإيمانا وأمانا ومالا وسعة في الرزق وانشراحا في الصدر وبركة في الاموال وبركة في الاهل والذرية والله الذي لا اله غيره سينفق الله عليه من حيث لا يعلم ومن حيث لا يدري ومن حيث لا يحتسب وعرف والدا ذهبت لزيارته فرأيت كمية من العصافير ومن الطيور على الأرز وعلى الحبوب وعلى القمش بشكل تقريبا والله يغطي حبوب الأرز وحبوب القمش كاملا وفجئت بأنني لا أرى عاملا ولا أرى موظفا يهش هذه العصافير ويطير هذه الطيور أتحشبت قلت سبحان الله أتتركون الطير والعصافير على الحبوب بهذه الصورة كأنها مضلة تغطي الحبوب بالكامل فقالوا لأن الحج فلان مانع تماما أن نطير عصفورا واحدا او طيرا واحدة فسألته قلت لما قال يا شيخ وهذه ألم يجعل الله عز وجل لها فيما لنا رزقا ألم يجعل الله عز وجل لها أي لهذا الطيوب فيما لنا رزقا انظروا إلى التقة انظروا إلى اليقين في الله رب العالمين نعم لها رزق لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة الآن قبل أن يأتي عليك يوم لا ينفعك فيه مال ولا أولاد بل ينفعك لن تأخذ معك جنيها واحدا ولن تأخذ معك دولارا واحدا ولا قراطا واحدا اجمع اجمع ما شئت. لكن من الحلال ولا تنسى حبيبي في الله ان تخرج حق الكبير المتعال وان تؤدي حق الفقير وانت في غاية الحب لله والرضا عن الله وانت في غاية الثقة في ان الذي ستولى الانفاق والاخلاف عليك هو الله الغني الحميد نعم النفس تجزع ان تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفافة فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها هي القناعة فالزمها تكون ملكا لو لم تحصل إلا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها الراحة منها بغير الطيب والكفني دعي الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال فما تدري لمن تجمع فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع فقير كل من يطمع غني كل من يقنع لا تعم All oh.